قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه ملك والخنازير وعبد الطابوت من لعنه الله غضب عليه وجعل منه الكردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل Bye.